بسم الله الرحمن الرحيم نظراً للإقبال الشديد للاقاء موقع FM برغم عمر القصير قررنا أن نحن نستمر بشكل أفضل وشكل دائم ومن هنا جت لنا فكرة أن نحن نحول الموقع لموقع مدفوع علشان مجهودات الفاهيمة تبقى في مكان يليق بيها بجد الإقبال اللي هيتورجون للموقع طالبيني دعم الفني لأحد برامجنا هتلاقوا دعم كامل بأمر الله على موقعنا الجديد www.fmcomputer.com fmcomputer.com fm comvuter مره تانية موقعنا الجديد افهمكمبيوتر e -E كل اللي سجل معانا خلال الايام 26 و 28 اسفين ليهم مره ثانيه يعيدوا التسجيل علشان الداتابيس اتحدت قبل ده الاخوه اللي مسجلين قبل الايام دي مستمرين معنا بامر الله تحياتنا لكل الفاهيمه ونتمنى لكم الافاده الكاملة بامر الله كان معكم عمرو